وَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجِرِمِينَ وَإِلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ أَلَمْ نَخْلُقُمْ مِنْ مَاءٍ مَهِيمٍ فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَكِيمٍ إِلَى قَدَرٍ مَعْلُومٍ قَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ وَأَسْقَيْنَاكُمْ, وأسقيناكم وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ إِذ ظَلَقُوا إِلَىٰ مَا كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ إِنْ ظَلَقُوا إِلَىٰ ظِلٍّ ذِي ثَلَاثِ شِعَابٍ لَّا ظَلِيلٍ وَلَا يُغْنِي مِنَ اللَّهَبِ إِنَّهَا تَرْمِي بِشَرَرٍ انه هجماله صفر ويلو يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطق ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويلو يومئذ للمكذبين هذا يوم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 فَلَهُمْ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْذَهُ يُؤْمِنُونَ